فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَكُنَّا هُمْ بِالْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لكم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 وَلَوْ جَعَلْنَاهُمْ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ أَسْتُهَزِئَ بِرُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُنْظِرُكُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَجْمَعُ نَنكُم إِلَّا الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فيه الَّذِينَ خَسِرُوا فسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في اللين والنهار، وهو السميع العليم. قل أَعْجِرَ اللَّهِ التَّخْذُ ولياً فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم. قل إنني أملت أن أكون أول من أسلم.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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إلَيَّ هَذَا الْقُرآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنَّكُمْ لَا تَشْهَرُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْنِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَدْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ولو تروا اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكلف بايات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكلف بايات ربنا ونكون من المؤمنين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 قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا <تصفيق> قال فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كلموا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألافاء ما يذرون وملحياة الدنيا إلا لعب ولهم ولدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ليحزنك الذي فإنهم لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ تَأْنُهُمْ لَا يُكَرِّبُونَهُ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمن أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات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 بل إياه تدعون تكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمة من من قبلك فأخذنا فأخذنا بالبأس والضرايل علهم يتضرعون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 حتى إذا تريحو بما روت أخذنا بعثة أخذنا بعثة فإذاهم مبليسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون إن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جدائك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل من كم سوءاً، إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة، ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح، فأنه غفور رحيم.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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَلَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرٌ فَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثُمَّ نُرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَانَا الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحاسبين قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ مُتَضَرِّعِينَ تَدْعُونَهُ مُتَضَرِّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ لَنَكُونَنَّ الذين الشاكين قل الله ينجيكم منها وان كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من أو فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاء أو يلبسكم شيعون ويُلِيق بعمرك بئس بعْم قُلْ ظُركَيْفَ نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِقَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ نبأ مستقر.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 وما على الذين يتقون بالحساب من, من شيء ولكن, ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 لهم شراب من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين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 هو الحكيم القدير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 فلما أَفَلَتْ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركون وحاجه قومه قال أتحاجوني بالله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون مني إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 رَبَّتَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَسَعُ كُلٌّ من الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم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 وجنات من أعمال ومن الزيتون و الرمال مشتبا و غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لي لفُرَكَ الجِنَّ وخلقهم وخرقوا له بني وبنات بغير علم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ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 وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعممون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبنا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا ذاين يشاء الله ولكن أكثرهم يجهدون وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم بعضاً بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصبرا إليه أسفلت الذين لا يؤمنون بالآخرة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 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبذل لكلماته وهو السمع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي بِالْغَالِبِ عَنْ سَبِيلِي وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواء بِغَيْرِ علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وما طنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى ذي ما اولي الاء لذائهم ليجادلوكم وان اطاعتهم انكم لمشركون او كان ميتا فاحييناه وجعلنا له وَجَعَلْنَا لَهُنَّ رِيَّ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْتَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ كَمَمْتَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُوِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أي يهديه يشرح صدره لislam، ومن يرد أي يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأن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 وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحروم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استعتع بعضنا ببعض وبلغنا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 يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آيات ويُنذرونكم نقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا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 في شئ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا وتؤمن بمجزين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 فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِنُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ ذَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشذاء بزعمين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 وَإِيَّكُمْ مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهمْ مَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُوْلَادَهُمْ سَفَنًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بِتِرَاةٍ أَنْ عَلَمَ اللَّهُ قَدْ أَظْلَمُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 ثيئين أَمَّ مشتملت عليه أرعام أم تئين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذباً يضلل الناس بغير علم إن الله لا يهبي القوم الظالمين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 ثَمَنِي الطَّرْغِ رَبَاغٌ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ الرُّمَاةُ إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ الرُّمَاةُ أَوْ الْحَوَايَا اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجنمين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 إن تتبعون إلا الرن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل شهد ماءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُلَ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ ذَالِكُمْ مَصَارَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تُمَّ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن ما أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فَقَالَ جَاءَكُمْ بِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ مُودَةٌ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَلَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِدُ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَءُ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنَّ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 قولين تظنون ان ان تنتظرون ان الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيئا علمس منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبههم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسن فلوا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إني هدي ربي إلى صراط مستقيم دين قيما دينا قيما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 ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم